أخوة الإيمان والإسلام لقد جاءت رحلة الإسراء والمعراج تسرية وتسلية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكي تعلم الدنيا كلها أن الحق عز وجل يؤيد عباده المتقين وأنبياءه بالخير والحق كما جاءت رحلة الإسراء والمعراج وما فيها من آيات كبرى لكي تكون درسا للأمة على مدى تاريخها صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراقي الأرض من وحي السماء إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في ليلة هزت الدنيا If I had رَكِبْتَ مَثْنَا بُرَاقِبْ ركب of Eden. كان هذا الابتهال لشيخ محمد عمران إذاعت القرآن الكريم من القاهرة.